أين ذهبت الغيرة أيها الإخوان من الرجل الذي يأمر امرأته إذا سافرت إلى خارج هذه البلاد أن تضع حجابها لأنها تسبب له حرجا وحياء وخجلا أين غيره الرجل الذي يأمر امرأته أن تصافح أصدقاءه أو أن تصافح قومه وعشيرته أين غيره الرجل الذي يرضى لامراته أن تخرج بعباءة في غاية الزينة بعباءة مخصره فاتنة لو خرجت من غير حجاب لكان ذلك أرحم بقلوب الرجال لقد رأيت أيها الإخوان في أحد المطارات امرأة قد شقت عباتها إلى ركبتها ولا أبالغ ثم هي تمشي ويكون ذلك بطريقة منتظمة لا تفسر إلا بأنها من إملاء الشيطان يلوح أثناء ذلك ساق في غاية البياض مع حجاب في غاية السواد، كظلام الليل، ثم يختفي هذا الساق، ويظهر الساق الآخر، وزوجها يمشي بجانبها، لا يحرك له ذلك ساكنا لا يحرك له ذلك ساكنا أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ عند الرجال الذين يذهبون بنسائهم إلى خارج هذه البلاد في بلاد يكثر فيها السفور والعري والتبرج، فيشاهدون أمور. لا يجوز لهم أن يشاهدوها أي الغيرة عند فحل يتزوج ابنة الكرام ثم يذهب بالليلته بهذه المرأة التي نشأت بالعفاف والطهر لترى ما لا يحل لها أن تراه في بلاد لا تعرف دينا ولا حشمة ولا حياء تتسكع معه وتزاحم الرجال في المنتزهات وعلى الشواطئ وفي أماكن لا يليق بمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخلها أين الغيرة من رجل يحادث امرأة اجنبيه بحجة أنها مخطوبة ولا يكتفي بذلك بل ربما أصر وأقام الدنيا ولا أقعدها بل ربما طالب بفسخ هذه الخطبة لأن هذه الزوجة قد امتنعت من محادثته لأن حياءها وكرامتها تمنعها من هذا الحديث الطويل بالساعات يلومها على هذا الامتناع أين غيرته على هذه المرأة التي يريد أن يتزوج منها فضلا عن أن يريد الخروج مع هذه المرأة ولما يعقد عليها بعد أين الغيرة من الرجال الذين يسمحون لنسائهم بأن يسافرن من غير محرم فتكون آفة وعرضه لكل آسر وكاسر بل أين الغيرة أيها الإخوان من أولئك الذين يترك ابنته لتذهب إلى بلاد بعيدة لتدرس ولتتعلم ولتواصل تعليمها كما يقال ليس لها حسيب ولا رقيد ليس معها محرض يحوطها ويرعاها أي الغيرة من هؤلاء الذين تركوا الزوجات والبنات والأخوات في هجر ومدن بعيدة كل البعد عن موطن إقامتهم بحجة أنها تعينت في ذلك المكان فهو مدرسة فتبقى في ذلك المكان من غير محرم يحوطها ويحرسها أين الغيرة عند أولئك الرجال الذين تذهب زوجته أو بنته أو أخته لمسافة لربما تبلغ المئات من الكيلومترات مع رجل أجنبي بحجة أنها ذهبت مع نساء ثقات في كل صباح لتذهب إلى أماكن عملها وتدريسها أين الغيرة عند رجال تتكلم نساؤهم مع اللاعبين والمطربين ومع الفنانين ومع من يبدين اعجابهن أين الغيرة عندما من يسمح لامراته أن تداخل مداخلة على الهواء مباشرة فتتكلم مع مذيع أين الغيرة عند هؤلاء أين الغيرة أيها الإخوان عند رجال تتحدث نساؤهم مع الرجال أجانب من غير حياء ولا احتراز ولا حشمة ومعلوم أن كثرة المحادثة وكثرة المخالطة تؤدي إلى ويلات وويلات تؤدي إلى ذهاب الأعراب وتدريس الشرف قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير